قال رحمه الله ورؤيا لما هم أن يحلف هذا أبوه وروى لما هم أن يحلف نزلت هذه الآية فامتنع امرؤ القيس أن يحلف واعقرا لخصمه بحقه ودفعه إليه قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن سعيد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي, عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطع حق أمرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار تقطع حق أمرئ مسلم بيمينه حلف يمينا لأجل أن يأخذ حق المسكين هذا، فتقطعه أخذه بيمين وحلف، فهذا يترتب عليه هذا هذه العقوب العظيمة حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. صلوات السلام. والتحريم قد يكون تحريما أبديا وقد يكون تحريما ابتدائيا. فإن كان من أهل التوحيد حرم الله عليه الدخول الابتدائي، ولكن ما آله إلى الجنة ما آله إلى الجنة وهذا من أدلة الوعيد هذا من أدلة الوعيد والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وأما وعيده فربما تخلف تفضلا سبحانه منه على أولئك الضعفاء أما الوعد فلا يخلهه جل وعلا وأما الوعيد فربما يخلف من باب التفضل والكرم والجود منه سبحانه والرحمة فهذا من أجلة الوعيد ونسأل الله سلامه قال من اقتطع حق أمرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات عود الأراك كذلك أيضا يسرع عنه الشخص إذا اقتطعه بغير حق أخذ حق أخيه السواك ثم قال لا موحق لا هذا حقي هذا لا يجوز إن كان قضيبا من أراك فلا يستخف الشخص المعاصمي ويقول هذا صغائر وهذا كذا ويأتي شيطان ويستدرجه الصغائر ثم يرتقي به إلى الكبائر العزب بالله وإن كان قضيبا من أراك كان تجحد شيئا لغيرك وأن تقطع شيئا وهو لغيرك وإن كان شيئا يسيرا فإن هذا الوعيد ينصب عليه حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار ولو كان هذا المأخوذ شيئا يسيرا والمغتطع قال أخبرنا الحديث في مسلم كل الحديث الصحيح الذي ساقه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال أخبرنا محمد بن ي يو يوسف. قال أخبرنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا عمرو بن محمد. قال أخبرناه هشيم بن محمد. قال أخبرنا العوام ابن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليلا وقد تقدم أن سبب نزول هذه الآية ما ذكر في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من حلف على يمين صبر يقتطع بها ما نمرئ المسلم لقي الله يوم عليه قضبان أضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وهذا الحديث صحيحين فأنزل الله تصديق ذلك ولا تعارض بين السببين فهو يحمل على ما يحمله كثيرا حافظ الحجر رحمه الله وغيره ومن ذانه أيضا ومنهم شيخنا رحمه الله في أسباب النزول أنه يحمل على أنه تعدد السبب واتحد المسبب تحد النازل وهو المسبب ولا منافى بينهما فيكون لنزول هذه الآية سببان السبب الذي ذكر في حديث عبد الله بن مسعود من حلف على يمين فأنزل الله والسبب الثاني الذي ذكر في حديث عبد الله بن نبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطي فيها كذا وكذا وما لم يعطى ليوقع رجلا من المسلمين يشتري هذا السلعة منه وهي ليست في الذي أخبر به فيدون ذلك فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه بعهد الله وعيمانهم ثمناً قليلا فهذه الآية لها سببان: السبب الذي في حديث عبد الله بن مسعود والسبب الذي في حديث عبد الله بن أبي أوفا. فلا تعارض. فقد تكون الآية النازلة لها سببان أكثر من سبب أكثر من سبب. كما في هذه الآية التي ذكرت: إن الذين يشترون بوعهد الله ما في تعارض. هذا الحديث أخرجه المخاري، حديث عبد الله بن أبي أوفا، وحديث المسعود متفق عليه. قال شيخنا رحمه الله ولا مناف بينهما أي هذا الحديث الذي قبله ويحمل على أن النزول كان بسببين جميعا ولفظ الآية طيب انا حديث ابن مسعود أصح لأن حديث عبد الله بن أوفاء من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن السقسكي قال الحافظ الذهبي لينه شعبة والنساء ولم يترك لكن الحديث الصحيح كما سمعته الحديث الصحيح وحديث مسعود أرجح سبب مسعود أرجح أرجح لأن سبب عبد الله بن أبي أوفى من طليل هذا الرجل إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسقي قال الحافظ الذهبي لينه شعبه ونساي ولم يترك وعلى ثبوت السببين لا منافاه على ثبوت سببين لا منافى وحديث وسبب ابن مسعود أرجح من سبب حديث عبد الله بن أبي أوفى لأن حديث عبد الله بن أبي أوفى من طريق هذا الرجل إبراهيم عبد الرحمن السفقسقي وقد لين لينه شعبة والنساء ولم يترك ما في منافى ولا في تعارض كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى ولفظ الآية أعم من ذلك. قال ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعاً. ولفظ الآية أعم من ذلك على أن حديث المسعود أصح لأن حديث عبد الله بن بن أبي أوفر من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي إلى آخر كلامه قال الحوض له بلينه شعبه النساء ولم يترك. فالأية لها سببان. هذا الذي صنعه بعض الناس وأقام سنعة وحلف أنه عطي فيها كذا وكذا ولم يعطى فيه هذا الشيء الذي حلف به والسبب الثاني ما تقدم فهل يتعدد السبب يكون مسبب واحدا ما هو الدليل هذا الذي بين أيدينا أحسنت ما فيه مانع. تؤخر الآية فتذكر أسباب ثم تنزل بعد ذلك أو تنزل أكثر من مرة بأسباب متعددة هذه الآية تعدد النزول فيها بأسباب متعددة يحصل كذلك فتنزل نفس الآية ما فيه مانع أو تتقدم الأسباب ويؤخر المسبب النازل يؤخر النازل في أكثر من سبب يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا وتنزل الآية لهذه الأمور التي حصلت وهذا مقرر في كتب أسباب النزول وأظن الشيخ ذكره في المقدمة رحمه الله من يأتي أنا بمقدمة الشيخ رحمه الله كأنه أشار إلى هذا والله أعلم قال سباب النزول قال عن عبد الله بن أبي أوف أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطهما أكثرهم في هذا الزمان ذلك الزمان فيه ربما يوجد لكنهم قليل جدا أما زمننا هذا فقد كثر هذا الصنف كثر هذا الصنف وهذا الله علم لعله من يهود من لا يتورع فكانوا لهم أسواق يشتري منهم المسلمون قام سلعة ليوقع فيها رجلا من المسلمين هذا ما فيه إشارة أنهم من غير جنسهم من غير جنسهم هذا الرجل الذي أقام سنعة وحلف عليها من غير جنسهم بدليل ليوقع فيها رجلا من المسلمين أما الصحابة فهم أهل الورع وأهل الديانة والصيانة وليسوا معصومين أفرادهم ليسوا معصومين جماعتهم معصومة قال قوله تعالى إن الذين يشترون أي يستبدلون هذا نبغراه قال الشيخ رحمه الله في بيان بعض القواعد الأصولية. تفسير أو قاعد تفسير وهي من قاعد رسول العبرة بعموم لا يبقص السبب ثم قال من ضمن القاعد قال رحمه الله قد تتعدد الأسباب والنازل واحد كما في آية النعان وغيرها من الآيات كما ستجده إن شاء الله في مواضعه وكذا قد تتعدد الآيات النازلة والسبب واحد كما في حديث المسيب المسيب رضي الله تعالى عنه في شأن وفاة أبي طالب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرنا لك ما لم أُنها عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا قرب من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا في قول صلى الله عليه وسلم لا استغفرنا لك ما لم أُنها، نزل هذا وهذا ما كان للنبي. والذين آمنوا أن يستغفروا وقد تتعدد الآيات النازلة والسبب واحد أكثر من آية بسبب واحد وهو قول لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك الآية الأولى ما كان النبي والآية الثانية إنك لا تهدي من أحببته هاتان آياتان لسبب واحد نزلتا والأول قد تتعدد الأسباب والنازل واحد تعدد الأسباب والنازل واحد وفي الثاني اتحاد السبب تحد السبب والنازل أكثر من آية أكثر من آية هذا وهذا حاصل قال ونمثل على ذلك كثيرا ستمر بك إن شاء الله هذا في مقدمة الشيخ رحمه الله من سبب النزول هذا الكتاب الفريد يعتبر من أحسن ما أُلِفَ في الباب أُلِفَ أو أُلِفَ الكتب قبله لكن ما تحرّر صحة، فهو الوحيد ممن من تحرّر الصحة بذبلا، وهناك أيضاً سليم وغيره، لكن كتاب الشيخ أصح من كتبهم. من كتابهم، كتاب الشيخ رحمة الله أصح من كتاب سليم وغيره، أما الكتب المتقدم السيوطي والواحد ما تحرّر الصحة كتبهم جميلة وناشطة. فيها جمع جميل لكن الشيخ استفاد منه وتحرص صحة قال قوله تعالى إن الذين يشترون أن يستبدلون قرأنا هذه الآية يا أخوان ما قرأناها طيب قال, المؤل... قال المصنف رحمه الله قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أنيم قوله تعالى إن الذين يشترون أي يستبدلون فالشراه نبي معنى الاستبدال قد تقدم معكم شيء معاني يأتي مع البيع ويأتي بالمعنى المعلوم فيه ويأتي بالمعنى المعلوم فيه وهو أعطاء المال وأخذ السلعة ويطلق على البيع وشروه بثمن بخس أي باعوه باعوه بثمن بخس كما هو في كتب تفسير من كثير وغيره على خلاف بين أهل التفسير فمن من حمله على معنى المعلوم ومنهم من حمله على البيع وشروه أي باعوه فيقال شريته بكذا معنى بيعه يعني استعطه ويأتي بمعنى البيع أيضا يأتي بمعنى البيع فهو من الأضداد وقد أُلِفَ في الأضداد وهي ثابتة ولا عبر بإنكار من أنكر الأضداد فهي ثابتة لفظ استعمل في شيء في ضده كما هو في الشراء استعمل في المعلوم المعنى وفي ضده وهو البيع ومثل وراء يستعمل بمعنى خلف ويستعمل بمعنى أمام وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة أي أمامهم والأصف وراء أنه يستعمل معنى خلف مرادف لخلف لكن قد جاء من الأضباد أيضا أنه ربما استعمل أمام وكان وراءهم ملك, ملك وكان وراءهم ملك يأخذوا أي أمامهم لو كان وراءهم ما خرقوا السفينة لو كان خلفهم ما خرقوا السفينة لكن أمامهم ملك وراءك النار والجنة أمامك الجنة والنار قال قوله تعالى إن الذين يشترون أي يستبدلون بعهد الله وأراد الأمانة وأيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا إن الذين يشترون استعيضون بعهد الله شيئا من حطام الدنيا والعياذ بالله هذه استعاضة لا تنيق بالمسلم استعيض بعهد الله مثل هذه الأشياء قال وأيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا أي شيئا قليلا من حطام الدنيا أولئك لا خلاق لهم لا نصيب لهم هذه مفردات مفسرة لا خلاق لا نصيب بعهد الله أي الأمانة وأيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا شيئا قليلا من حطام الدنيا تحفظ هذه المعاني والمفردات تفسير المفردات هذه قال أولئك لا خلاق لهم ما يعرب لا أولئك لا خلاق لهم لا لا كلها بس نريد اختصارا أولئك لا خلاق لهم هذا الكلام كله نريد بس هذا الكلام كله نريد ما يشعر هذا أعلم فتح خبر إنا إن الذين يشترون أولئك لا خلاق لهم مبتدأ وخبر وجملة لا خلاق لهم خبر لهذا المبتدأ وجملة المبتدأ وخبره الثاني خبر إنا أو جملة المبتدة هذا مع لا خلاق الخبر خبر إنه قال لا نصيب لهم في الآخرة ونعيمها ولا يكلمهم الله كلاما ينفعهم ويسرهم أما كلام تقريع وتوبيخ فهو ثابت كما تقدم معكم في ما ذكرناه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فالله يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ وأما كلام رحمة وكلام ينفعهم ويسرهم هذا لا يكلمهم الله يوم القيامة بهذا الكلام ولكن يبقهم سبحانه وتعالى قال ولا يكلمهم الله كلاما ينفعهم ويسرهم وقيل هو بمعنى الغضب وهذا بعيد هذا لا يصلح أن يحمل عليه الله له صفة الكلام ثابتة لكن هؤلاء الكلام المنفي عنهم هنا هو ما سمعته كلام ينفعهم ويسرهم وقيل هو بمعنى الغضب كما يقول الرجل إني لا أكلم هلانا إذا غضب عليه هذا لا يصلح لا يكلمهم لا يكلمهم فيه إثبات الكلام إذا كان هؤلاء لا يكلمهم فهو يكلم المؤمنين على القارب نفس الكلام مطلقا عنهم هؤلاء صنف لا يكلمهم الله من هؤلاء العصاء ومفهوم الآية أن غيرهم يكلمهم الله وليس الخنب معنى الغضب يغضب عليهم ولكن هذا لازم معنى أنه إذا لم يكلمهم معنى غضبان عليهم سبحانه وتعالى لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان فلا يكلمهم وهذا معلوم بين العباد ولله المثل الأعلى أنه إذا غضب عليك الشخص لا يكلمه وإذا كلمك يكلمك كلام غير كلام رضا غير كلام رضا ولله المثل الأعلى وليس كم شيء والله لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم ويكلمهم كلام توبيخ ولكن هذا تفسير من لازم وهو بمعنى الغضب ولا شكل الشخص إذا قال له فلان لا أكلمك معنى أنه غضبان عليه مع إثبات صفة الكلام في الأصل وقيل هو بمعنى الغضب كما يقول الرجل إني لا أكلمه لانا إذا كان غضب عليه ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي لا يرحمهم ولا يحسن إليهم ولا ينيلهم, ولا ينيلهم خيرا مع إثبات صفة النظر لله جل وعلا فالله لا ينظر إليهم ولا يرحمهم ولا يحسن إليهم ولا ينيلهم خيرا فصفة النظر ثابتة بالكتاب وبسنة ومن أدلة إثبات صفه النظر هذه الآية ولا ينظر إليهم يوم القيامة بما عندهم من المعاصي لا ينظر إليهم سبحانه وتعالى وينظر إلى غيرهم من الطائعين المؤمنين المستقيمين على شرع الله سبحانه وتعالى وابن كثير يقول فيها لا يكلمهم كلام نطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة فالحاصل صفة النظر ثابتة لله جل وعلا وهي صفة فعلية خبرية ثابتة له جل وعلا بالكتاب والسنة فمن أجلة الكتاب هذه الآية ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي ثابتة له جل وعلا ومن السنة أجلة كثيرة سيذكر بعضها ومنها حديثة بهريرة إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وهكذا لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جبر ثوبه بطرا فهذه الصفة ثابتة لله جل وعلا ومعلوم أن النظر إذا تعدى بإله فهو بمعنى المعاينة بالأنظار هذا معلوم عند العلماء وعند أهل اللغة أن النظر إذا تعدى بإله فهو بمعنى المعاينة بالأنظار كما في قوله جل وعلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر انظروا إلى ثمره إذا أثمر وهكذا في هذه الأجلة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى آخر ذلك إلى قلوبكم وأعمالكم النظر معاين هو بصر وأما إذا تعدى بنفسه فهو معلوم بمعنى يعني بمعنى النظر الانتظار والتوقف إذا تعدد بنفسه يأتي مع الانتظار والتوقف. أنظرون نقتبس من نوركم. أنظرون يتوقفون تظرون. تظرون لا تذهبوا علينا وتتركون وتفارقون. أنظرون نقتبس من نوركم. فيكون بمعنى الانتظار والتوقف. وأما إذا تعدد فيه فهو بمعنى التفكر. بمعنى التفكر كما في أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أن يتفكروا. أولم ينظروا أن يتفكروا في ملكوت السماوة الأرض فهذه ثلاثة معاني للنظر بحسب ما يصل به إلى ما بعده بحسب ما يصل به إلى ما بعده فإن وصل إلى ما بعده بإله فهو بمعنى بمعنى المعاينة بالأنظار نظرت إلى كذا أي نظرت إليه بعيني وإن وصل بنفسه بمعنى الانتظار والتوقف انظرونا نقتبس من نوركم وإن وصل بفي بمعنى التفكر أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض يتفكروا فصفة النظر ثابتة وهذا ليس بتأوين من المصنف لا يرحمهم ولا يحسن إليهم ولا ينيلهم خيرا مع إثبات صفة النظر لكن هذا من التفسير باللازم وهكذا ابن كثير يقول لا ينظر إليهم بعين الرحمة لا ينظر إليهم بعين الرحمة فصفة النظر ثابتة لله جل وعلا وهكذا صفة الرؤية وهكذا صفة البصر كلها ثابتة لله جل وعلا وهي صفات فعلية خبرية فالله ينظر إلى من شاء من خلقه ويعدد عمن شاء جل وعلا منهم فيصفة ثابتة له جل وعلا فهو ينظر إلى من شاء وهذا الذي عليه السنة والجماعة فإنهم يقولون كما نقل ذلك عنهم أن الله أو إن الله يرى ويبصر وينظر إلى من يشاب عينه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وهو ينظر ويبصر ويرى من يشاء إلى من يشاء ينظر إلى من يشاء سبحانه وتعالى بعينه فأما هؤلاء لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيم إن الله لا ينظر إلى صوركم إلى آخرة لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرى إزاره بطرا. فهو ينظر إلى من يشاء جل وعلا من خلقه مع علمه وإحاطته جل وعلا بالجميع فهذا النظر من في عنهم نظر الرحمة نظر الرحمة من في عنهم ولا يغيبون عن المولى جل وعلا وهو يبصر ويرى أعمال العباد لكن لا ينظر لهم هذا النظر نظر الرحمة ولا يقلمونهم أيضا بالكلام المتقدم مع إثبات النظر والكلام لله سبحانه وتعالى قال قال رحمه الله وقيل هو بمعنى الغضب كما يقول الرجل إني لا أكلمه لانا إذا غضب عليه ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي لا يرحمهم لا ينظر لهم لا يرحمهم ولا يحسن إليهم ولا لهم خيرا ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم بالجميل ولا يطاهرهم من الذنوب هذا معنى جميل. لا يزكيهم، لا يثني عليهم بالجميل. ما هم مزكون عند الله سبحانه وتعالى هذا الصنف. فلا يثني عليهم جل وعلا بالجميل ولا يطهرهم من الذنوب. وهكذا بنحوه قال غيره. وقال ابن الجوزي لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم. لكن معنى ذكره المصنف أعم ومعنى أجمل لا يثني عليهم بالجميل ولا يطهرهم من كفرهم وذنوبهم. هؤلاء ما لهم تزكي العصاء هؤلاء الذين هم على هذا الكفر العذب لا لأن قوله لا خلاق لهم هذا الذي يظهر في مثل هؤلاء الكافرين لا نصيب لهم في الآخرة هذا كما يتقدم في بعض من ذكر وإن لفظها عام كما ترى لفظها عام حتى في من أقام سنعة يخش عليه في من أقام سنعة في السوق وحلف عليها والأدلة قد جاء في هذه الآية كما سيأتيه قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجنودي قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا مسلم ابن الحجاج سفيان ابن من هذا سفيان؟ عندنا سفيان لكن ظاهر أنه إبراهيم إيش عندك النص؟ أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان أخبرنا كما تقدم معنا انظروا لنا من هذا اسم الذي يحدث عن مسلم هذا لعله أخبرنا إبراهيم بن محمد ابن سفيان كما تقدم معنا أما هو سفيان؟, سفيان إبراهيم ابن محمد ابن سفيان كما تقدم أخبرنا مسلم الحجاج بدون عام وما عندنا عنه نحن اخبرنا سفيان هكذا لا الصواب ما تقدم في السند الأول قال اخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد ابن سفيان قال اخبرنا مسلم بن حجاج هذا الذي يروي عن مسلم ابراهيم بن محمد بن سفيان والراوي عنه محمد بن عيسى الجلودي ما في اشكان هذه حتى النسخ اللي عندك لا نعم هو صحيح هذا فيقرأ كما قرية فيما تقدم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعب عن علي بن مدرك الذي سينظر مسلم سيد هذا الذي أشرنيني عن أبي زرعة عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لا إله إلا الله لا تزكيهم ولا نظر ولهم عذاب أليم <تصفيق> ماذا الحديث <أش>؟ <تصفيق> <تصفيق> <أه> نعم صح فيه سقط نعم ايش السند الذي عندنا قال أخبرنا مسلم الحجاج قال أبو بكر نبي شيبة قال عن محمد المثنى قال أخفر محمد الجعفر هذا هو صدق محمد بن جعفر ما أدركه مسلم فيكون ساقط أبو بكر ومحمد المثنى محمد الجعفر وقصي محمد المشار هذا ساقط عندنا في النسخة لأن مسلم لم يدرك محمد بن جعفر عن شعبه فهو أرفع قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أيد ثلاثتهم لا يكلمون الله من قيام ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذاب أليم لتوكيد هذا الأمر تحذير منه الشديد والأكيد قرأ هذا الكلام ثلاث مرات قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبو ذر خابوا وخسروا منهم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكالب هذه المعاصي كلها موجودة في بعض أهل الإسلام أصرحهم الله الإسبال موجود والمنان والمن موجود وإنفاق السلع بالكذب والفجور والحلف الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى كل هذه الصفات موجودة في بعض أهل الإسلام خابوا وخسروا قال منهم يا رسول الله المسبل والمنان والمنفق وتجد تساهلا عظيما عنده في الإسبال جدا إسبل تنصح وما فيه فائدة يعود إلى ما كان عليه وهذا حرام كبير من كبائر الإسبال كبيرة من الكبائر ترتب عليه هذا الوعيد ثلاثة لا يكلمه الله من قيامه لا ينظر جيهم ولا يزكيهم لهم عذاب أليم فلا يشك أنه من كبائر الذنوب الإسفال ومع ذلك تساهلوا به وهكذا المنان لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى وهو من الأمور المحبطة للعمل والعياذ بالله والمبطن للعمل الذي داخله المن وإن السلعة حدث ولا حرج سوق مليئة بهذه الأصلاف أسلاق المسلمين مليئة بهؤلاءه الذين ينفقون سنعهم بالحنف الكاذب والله والله والله لا خلنا. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أسيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدوي المروزي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن بسال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزقيهم ولهم عذاب أليم رجل حلف يمينا على ما المسلم فقطعه ورجل حلف على يمين كاذبة بعد صلاة العصر أنه أعطيه وهذا ما هو قيد يعني أنه إذا حلف في غير هذا الوقت فهو معفو عنه لا ولكن هذا التعظيم هذا الوقت العظيم صلاة العصر تعظيم هذا الوقت العظيم وهو وقت صلاة العصر وإن لو حلف الظهر على ما ذكر لو حلف الفجر كله كبيرة من كبائل لكن هذا الوقت عظيم الوقات العظيم وقت العصر والعصري إن الإنسان لفي خسر أقسم الله بالعصر زمن عظيم قال ورجل حلف على يمين كاذب بعد صلاة العصري أنه أعطي بسنعته أكثر مما أعطيه وهو كاذب ويحتمل أنه حكاية حال لبعض الناس صنع هذا أكثر من القيد أكثر مما أعطيه كاذب ورجل منع فضل ماله فإن الله تعالى يقول اليوم أمنعك فضلا ما لم تعمل ذاك خرجه البخاري وهكذا مسلم ينبغي الشخص أن لا يمنع فضل الماء شيء زايد معك يعطيه أخي عقلي أخيك لا تمنعه في حاجة إلى فضل هذا الماء إما أن يشرب أو يسقي مزرعته فاعطيه ذلك الله خير لا تمنع فضل الماء فيض الله العون الرحيم اليوم يعني اليوم منعك فضلي ما لم تعمل يداك عندي هكذا. أيه. اليوم كما منعت فضلا ما لم تعمل يداك. يعني عندنا سقط هذه اللفظة. طيب ساك الله خير. حاصل استفدنا خيرا كثيرا من قراءة هذه الآيات إن الذين يشترون بعهدنا واستفدنا أن من كبائر الذنوب الحلف على بيع السلع بالكذب وهكذا إسمال الإزار وهكذا المن وهكذا ما ذكره لكن الوقت لا يسع قد جاء إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أن استغفرك وتوب إليك